قد بين تعالى من دواء شراح الصدر وإنارته ما يكون من رفعة وحكمة وتيسير وقد يكون من هذا الباب مما يساعد عليه تلقي تلك التعاليم من الوحي كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكقوله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مما لا يتأتى إلا ممن شرح الله صدره ومما يعين على الملازمة عليه شرح الصدر وفعلا قد صبر صلى الله عليه وسلم على اذى المشركين بمكة ومخادعة المنافقين بالمدينة وتلقى كل ذلك بصدر رحب وفي هذا كما قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب الصدر هادئ النفس متجملا بالصبر قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الوضع يكون للحط والتخفيف ويكون للحمل والتثقيل فإن عدي بعن كان للحط وإن عدي بعلى كان للحمل في قولهم وضعت عنك ووضعت عليك والوزر لغة الثقل ومنه قوله حتى تضع الحرب أو زارها أي ثقلها من سلاح ونحوه ومنه الوزير المتحمل ثقل أميره وشغله وشرعا هو الذنب كما في الحديث ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله وقوله مره اخرى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقد افرد لفظ الوزر هنا واطلقه ولم يبين ما هو وما نوعه فاختلف فيه اختلافا كثيرا فقيل هو ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه من مشاركته معهم فلم يلحقه شيء منه وقيل ثقل تألمه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم بهم أي كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي أسفا عليهم وقال أبو حيان هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس وقال ابن جرير وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها وقال ابن كثير هو بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكلام أبي حيان يدل على العصمة وكلام ابن جرير يدل على شيء في الجاهلية وكلام ابن كثير مجمل وفي هذا المجال مبحث عصمة الأنبياء عموما وهو مبحث أصولي تحققه كتب الأصول لسلامة الدعوة قال المؤلف أثابه الله وقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه بحث هذا في سورة طاها عند الكلام على قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى وأورد كلام المعتزلة والشيعة والحشوية ومقياس ذلك عقلا وشرعا وكذلك في سورة صاد عند قول الله جل وعلا وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه ونبه عندها على أن كل ما يقال في داود عليه السلام حول هذا المعنى كله إسرائيليات لا تليق بمقام النبوة انتهى قال المؤلف أما في خصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نورد الآتي إنه مهما يكن من شيء فإن عصمته عليه الصلاة والسلام من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها لنص القرآن الكريم على ذلك في قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجوب التأسي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا أما قبل البعثة فالعصمة من الكبائر أيضاً يجب الجزم بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام التهيئ للنبوة من صغره وقد شق صدره في سن الرضاع، وأخرج منه حظ الشيطان ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك شيء فلم يبق إلا القول في الصغائر فهي دائرة بين الجواز والمن فإن كانت جائزة ووقعت فلا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة والتكليف وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب وقد ساق الألوسي رحمه الله في تفسيره أن عمه ابا طالب قال لأخيه العباس يوما لقد ضممته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولأتمنت عليه أحدا وذكر قصة بنيه ومنامه في وسط أولاده اول الليل ثم نقله إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه ثم قال ولم أرى منه كذبه ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وسلم أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر الشمس فصانه الله من رؤية شيء من ذلك أو سماع شيء منه قوله تعالى الذي أنقض ظهرك أي ثقله مشعر بأن للذنب ثقلا على المؤمن ولا يخففه إلا التوبة وحق الذنب عنه أيها المستمعون الكرام نكتفي من لقائنا بما مضى آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته